وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَحْفَظُهُ بِيَمِينِكَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ تِبْيَانٍ وَلَا تَحْفَظُهُ بِيَمِينِكَ إِذًا